ان كنتم لله محمد ان الله هو الذي يغفر لكم الله من للجميع وانه هو الغفور الرحيم وانه من الذي يغفر للجميع وانه هو الغفور الرحيم وانه هو الذي يغفر للجميع وانه هو الغفور الرحيم وانه هو الذي يغفر للجميع وانه هو الغفور الرحيم وانه عن الذي يغفر للجميع وانه هو الغفور الرحيم وانه هو الذي يغفر للجميع عن ابي أن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال السلام عليكم يا رسول المؤمنين فإن ان شاء الله بكم لا تكون وددت اني قد رايت اخواننا فقالوا يا رسول الله فلسنا الإخوان قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم بعد وانا تراكم على الحب فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من ياتي بعدك من امتك قال أرأيت بفاني رجل خير غر محجلة في خير ده من بهم ألا يعرف حيدة قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامه غرعا محجلين من الظروض وأنا أفارهم على الحوض فلا تتازن رجل الحوض حوضي كما يتازن بحيب الظالم أناديهم ألا هلون ألا هدم ألا هدم فيقال إنهم فيقال إنهم قد بذلوا بعدك فأقول فتسقن فتسقن فتسقار الله العزيز فترنا فيما ذكرنا في هذا الحديث تكلمنا عن الحوض تكلمنا قبل ذلك عن مسائل الزيارة المشروعة والزيارة المدعية والزيارة الشفية وتكلمنا أيضا عن الحوض ومعتقد أجل السنة والجماعة في الحوض وقيت جملة أخيرة من هذا الحديث وهي جملة مهمة جملة جملة مهمة لأن كل مسلم يريد أن نبيل حور نبينا من الله عليه السلام الله النبي له وأن لا نطع منه ونشك أن الراعة هذا الحوض جمد له من شروط وصف ورود هذا الحوض هو الإسلام أعني الاسلام بالمعنى العام الذي يشمل الدين كله وأن لا يكون المسلم مبتدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن سبب إبعاد ذؤلاء القوم في يرى هذا القوم أنهم فدلوا بعينه النبي برضاه عليه السلام والتبديل عنه إما تبديل بالردة والله أكبر من مع التبديل وصاحبه لا يتحق اليوم يُنظر إليه مخيام بل هو إنار جهنم مخالف فيها والتبديل لا يحتوي الى حد الفتى بل تبديل في الدين بغير ما شرع الله ولا جاء به رسوله عليه الصلاه والسلام وهو من اصطلح عليه أن العلم في امه ولهذا كل من اراد ان يرد حور نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد لا أن يمسك السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بل ما كان حديث ثلاث هذه المهمة من أهل القرون الثلاثة المفضلات التي جاء ذكر الثناء عليها من نبينا صلى الله عليه وسلم كي يقاطر امتي قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يؤنهم في رضي خير الناس قرن وأما رب خير القرون قرني فلا يثبت عن نبينا الله عليه وسلم اذا انتشرت وضوط هذا الحوض وان يسلك المسلم السبيل الذي كان علي رسول الله وسلم وذلك لان يخلص في اعماله وان يكون عمله صوابا ونقصد من صواب ان يكون على وسط السن اما ان كان العمل خالقا لوجه الله الكريم ولا تشربه شائكا بالشيء ولم يكن صوابا اي لم يكن على وسط السن بل قد يكون مخالفه السنه صراحه فان هذا العمل مردود على صاحبه وصاحبه مطرود مبعث عن حول نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم ان يضع هذا المستعين لي يتحرم سنه واذا اشتكى عليه شيء اختلف فيه اهل العلم فنرجع الى ما ذكرنا من صاعبه عظيم لا تنزوها أبداً وهو الرجوع إلى المسؤول يعني رأيه في مسألة هل هي واجب أم مستحب وكان دليل هذه المسألة يتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت بعض اهل العلم يقول إن هذا الأمر انما هو للإحبال أو النذب وليس للوجود وذكرت آخرين أو جاءك عن أهارين لأن هذا الامر انما ناس وللوجود واختلفت آراؤهم واشتهاداتهم وكان اشتهادهم تائما فالواجب على المسلم أن يرجع الى المرسل ما هو؟ هو امتثال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأتي هذا الفعل مستطع وأن تأتي هذا البعن مستطع قول النبي الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه مستطع جاء في هذا الحديث ذكروا أمنا أردوا عن الحوض وأريدوا عن الحوض هذا الحديث ورد بأطراض متنذيرة ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أخادي أخادي وفي بعض ما يقول أخادي أخادي وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندي فضوها في المخارج المسلم وحالي الصحيحة وفي بعضها يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المحردين أو عن هؤلاء الذين يميزون الحوض فلا يخضرهم إلا تهمل النعم تهمل النعم في الإبل الله قل إبل الله ليسوني إذا ظلت فإنه لا يقص منها إلا شيء يتقص. الذي بلغ مره بجد الابل التي كانت مجتمعا قريبه فاذا ظلت فانها تكون في نقصان كمتفائلا تلمسك بهذا الحديث منافقو هذه الامه وانا رغم ان تسمعوني جيدا ان هذا الكلام الذي لا الآن الان كلام وفي نفس الوقت خطير اقول خطير يا انه بلغني عندما نفت بالصرافة قابلوا من بدا بدأ الانتسر فيه تسجر أو بالربحة قيل لي أن مفت بالراحة بدأ الانتسر فيها التسجر الذي هو الرب نحن نمو التسجر لأنه الآن الوضع الإحلام وكل المتحكمين والدعاء والمدلسين يتكونونهم سيحة وهم يتوا بل هم رابطة لأنهم رفضوا دين الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام قلت نمي إلي أن مقفة بالراجعة من نشر فيها التشريف ولا ينبغي ان نفرق مثل هذه العقيدة الكفرية الخطيره جدا على الإسلام والسلمين ان ننتش كيف ذلك لا يكون ذلك إلا في دعوة فيه الناس مكانة الصحاب لان هؤلاء المنافقون منافقو هذه الأمة في وصفاتها وفي إنما انما دخلوا في هذه العقيده القصريه من خلال التعنت في محاوره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا عرفتم كيف تردوا هذه الفرع الاميه كيف تردوا هذه الفرق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكنتم من قتل هذه البدعه المكثره الخطيره جدا عن الاسلام والمسلمين لأن هذا الفكر بدأ ينتشر كنا نظن ان العاصمه في من هذا لكن بلغ بما بلغ ما غفرته وهو في غرب الجزائر في تزايد منتشر خاف منه وكف عين المسلم فهم متكاثرون جدا بل بلغ أنهم انهم تمسكوا أو اكتولوا على محاصف الضرائب وصاروا يلعبون في دارة من الضرائب الكبرى، يجرونهم كما يكون الله يجرونهم عن الضرائب ويرطمونهم في دعوة دعوته إلى هذا الدين الضرع لذلك أقول هذا يقول حتى تنحسسوا مضورة ما يلتوا إلى هذه الفلاة عانينا من فتن تكييف ولا زلنا نعاني من فتنه تكييف ولا بد ان نتصدى بلاد الفكر الخطير ايضا جاءنا فكر يشبهه في الخطر ويضاميه في الخطر ووقوفه اقرته ومجانبه في الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فلت هؤلاء رفضة لهذه أحاديث وقالوا بأن الصحابه رضي الله عنهم قد ارتدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لدليل أن معلم صلى الله قال لا يتوصو منه إلا لذنها مجنعا وقال أصحابي أصحابي فقال فقيل له لا تدري ما لا ما احدثوا بعد أو يرتدوا بعد وهذه كده عظيم نادى اختحافة رسول الله هؤلاء الصحابه الذين رضيهم الله جل وعلا ورضي عنهم ورضوا عنه هؤلاء الصحابه الذين ضرب الله عز وجل فيهم المثل في القرآن وضرب لهم المثل في الانجيل واختبراه فقال الله جل وعلا محمد رحول الله والذين معه أشدار على كفار رحماء بينهم اراهم ممتعا سجدا يذكرون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اجل السجود ذلك مثلهم في الثواب هذا مثل الحكم ومثلهم في الانجيل كذبعه اخرج شرعه فاثره فاستغرب فاستوى على سوطه يعجب لماذا هي وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات مبصره واجرا عظيم انما ذكرهم الله جل وعلا ليغيظ بهم الحصان فكل من اعتار ووجد في نفسه كراهيه عند ذكر الصحابه فهو من الكافرين وانه يوقنك كف الكفر في نفسك لان الله جل وعلا قال وهو اصدق القائلين ليغيظ بهم الحصان هذا من الاستيقاظات الى وقال الله جل وعلا وللسانهما الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله وعلى من من رضي عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنه تجري لنهار فيها الانهار الخالدين فيها وقال الله جل وعلا لا يستوي من انفق من قبل فتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل كل المعنى قبل. كل هؤلاء الذين جاهدوا وأنفقوا قبل الحديدية أو جاهدوا وأنفقوا بعد الحديدية كل هؤلاء وعدهم الله جل وعلا شكنا وقال الله جل وعلا لقد راضي الله عن المؤمنين إذ يبال تحت الشجرة تعلم ما من تعلمه فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قليلا علم الله عز وجل انهم مؤمنين بل ان الله جل وعلا زكى ايمانهم في القران العظيم فقال فان امنوا بما امنتم به فقد اهتدوا وقال الله جل وعلا ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويجتمع خير السكينه المؤمنين على نوجه ما تولى ونصبه جهنم وسائر نصيرا وايات كثيره هؤلاء المحافظه بداهم الله جل وعلا كيف يبدل بعنى النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين حاربوا المرتدين حاربوا المرتدين ودافعوا عن دين رب العالمين بما لم يسبقهم ولا يسحقهم فيه احد من البشر الى يوم الدين لهذا وقف الله بالعلم أنهم وقفوا في وجه المرتدين في وقت عصيب جدا حيث نجم النقاق وشأذب اليهود والنصارى وكان المسلمون كالغنم في الليلة في المغيرة في الشافية وذلك لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم ولفقد نبيهم وكفاك عجبهم اقتحادة ماذا نبيهم وأصابهم من التجيعة ما أصابهم وارتد العرب كلهم أو أكثر العرب أم أكثرهم ومع ذلك قاتلهم أبو بكر هاتلهم وألسى لديش أسان لأن الذي صلى الله عليه وسلم جهة قبل أن يموت ثماثة وديش أسانة لم فقال أبو بكر لا احدث جيشا الله له فبعث الجيش في مهمته بدعوه في في الكفار ورجع هو الى قتال هؤلاء المرتدين فرمى كتابه فجاءت بهم جميعا فرجع ما رجع وقتل من قتل وهرب من حارب هؤلاء الصحابه الذين حاربوا البدعه محاربه كبيره هذا عبد الله بن عمر أُذْرَ بما قَالَ مُلْ من مِنْ مَقَالَةِ الشَّنِيحَةِ وأن الله عز وجل لا يعلم الاشياء حتى وقوعها فقال عبد الله بن عمر بالسائلين وهما حميد بن عبد الرحمن وفققوا فقال لهم عبد الله بن عمر إذا مليس أولادي سأخذر أني مليء منهم وأنهم براءة منهم هؤلاء الضحاب يا أولا جاء الجمع ولا يمكن أن يغيره ولا يمكن أن يرتده لهذا جزم الإمام الخطاب رحمه الله تعالى حيث قال لم يرتد من اقتحابة أحد لم يرتد من الصحابه أحد وانما ارتد قوم من جهات العرب ممن لا مرتد مجدين وذلك لا يجب أمهن في المشهورين ويجل عليه أول النبي صلى الله عليه وسلم وصيحاته وصيحاته هذا دليل على التقليل وأن هؤلاء المفروضين إنما هم قد يقول قائل هؤلاء الراقبة طعنوا في صحابة رسول الله عليه وسلم فلماذا لا يقول عليهم منه نعم وهو من الصحابة هذا سؤال وجيه جدا وهذه قاعدة جنبتها على الشيخ الاثنان الاثنين يا رحمه الله حيث قال كل ما قاله الراقب في الألمة والقهادة يبدو أن يقع على علم رضي الله عنه وهو لا يقع يعني كل ما قاله هؤلاء من قعن في أهل وعمر ومنا يجوز أن يقال فكره في علم لكن منذة. كل منذر الكل كل منذر عن هذا لهذا يقول الشيخ الاسلام اذا قالت الخوارج المكثرة لعلي او قال النواصف المفسقون لعلي لان ثمن علي ثمن فتن وحروب فقتل الالاف وان علي انما طلب خلافا لنفسه فاتفك الدماء الى كل هذا لما استطاع الرافضه ان يجيبوا لانهم ان اعتبروا يعتبر لابي سفيان وعمر وعثمان وما وقع في زمانهما وهو قليل جدا جدا من الذين وقع في زمن علي مع اننا نقول يا اخوان ان الفضائل التي وردت في حق الصحابي الجليل امير المؤمنين ابو القطين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قيل انه اكثر الصحابه ذكرا للمضارب يعني فضائله اكثر من جليل الصحابه فلا نرى اذا ان يقال لقحافي واحد شيئا مشين فلو قيل في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهما يقال ايضا تعالي لهذا هذا الرافض ولا يزيدون اذن علينا يا ان نحذر من هذه الفرقه بل اقول هذه المجله يعني يعجبني ان اقول هذه المجله لانها مجله اخرى وان اكتسبت للاسلام فانها لست مقصود الاسلام لان الاسلام قران وسنه, قرآن وسنة والمقصود بالاجماع اجماع الصحابه رضي الله عنهم وهؤلاء قالوا قرانهم محقق وسنتهم لا ناخذ بها لانها من طريق مرتدين وهم الصحابه حالهم الصحابه رضي الله عنهم وبالتالي اسمعهم لا للعامل فماذا أتأوذن بالإسلام؟ والله ما من شيء والله ما إلا إلا إلا وما أتأوذن بالإسلام شيئاً عندما رفوا قرآننا في التحديد وردوا السنه التي وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفتيها وإذا ما عن آئمةهم المعصومين فالصحابة رضي الله عنهم عدود كلهم لذلك تثنى منهم أحد حتى قال إمام النووي رحمه الله تعالى أصبح كلهم عدول من لا تفز بها مضيور بإجمع من الاعتذر به إلى كلهم عدود الذين دخلوا في سنة والذين الذين يدخلوا في سنة. كلهم عدود وان الذين كانوا في الفتنه انما اجتهدوا جميعا والمجتهد له اجر ان كان مطيعا وله اجران ان كان مصيبا فاياكم يا اخوان انا اذكركم من هذا المكان تحتيان سن محب مخلص في النصيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اصلا عظيما وهو النصيحه قال الدين النصيحه انا اوضع اتوان من اكتري بهذه القنوات فلا يترهمنا قناة واحدة من قناه الواحدة حتى ولو على سبيل الجمهور ان الناس يقولون يقول لا انا انظر اليها وانظر كيف نعمل هي اعادهم نقول قد تتلبس باعاتهم من حيث لا تشعر لان لهم شؤهات عظيم يأتون بنصوص عن ائمة من أئمة الضالة إنهم توافق أثناء أثناء أهل السنة وقناه قناه للسنة ونذبهم نذب أهل السنة حتى يجبسوا على أهل السنة يا رب يرون عن أبي جعفر القضر وابو جعفر القضر الذي يبنانه إن لهو مشفق من رطمه الراكز الخبيل وليس محمد بن جريم إمام أبي السنة للفاحب السفير وهكذا رجالهم. يعني يلفقون النصوص ويكذبون على الائمه بان دينهم تبديل على الكذب وهو التقيه وهو بسعه اعشاب دينه فالمقصود من حديث او من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينادي هؤلاء الذين ابعدوا فيقولوا إن لهم انهم قد بدلوا بعدك او في روايه اخرى إنهم قد أحدثوا بعدك أو يرسلوا بعدك أو كما جاء فيها بيواني أخرى فإنما المقصود بهؤلاء كل مبتدعين لذلك قال الحافظ ابن عبد الضرب كلمة عظيمة جدا اسمعوها فان هذا الله شدته بما يددك قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى كل من أحدث في الدين ماذا يرضاه الله فهو من المقروضين عنها كل واحد مستدع فهو طروض عن الحياة حتى ولو بلغ شبه عظيم في الحياة حتى ولو صام ما كله وقام الليل كله وتصدق بكل جمال لو كان محيطا مبتدعا فإنه يقول من موضينا عن الحياة لأن الله جل وعلا يقول اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وأردت لكم الإنسان دينها فمن بناء في هذا ما يذموه فكان ان محمد صلى الله عليه وسلم قام الكتاب كما قال الامام دار الهدره الامام الله يرحمه الله وقال ايضا هذا الامام الهمام صاحب الحق البر في كتابه الابتكار قال يعني يتكلم عن المبعدين عن الحكم قال واسدتهم من خالف جماعه المسلمين كخوارج. والنواتف واصحاب الاهواء وكذلك الضالة الرسول المسركون في الجوء لأولئي يكونون من المفرودين عن حوض النبينا صلى الله عليه وسلم إياكم الظلم إياكم الإيروان إياك الظلم إياك أيها المسؤول أن تغرم من هم كيفة إياك أيها المؤثر أو المستأثر أن تظلم أجيرة إياك أيها السيد أن تظلم عاملك لأن حقا أو تأكل حقا فإن الله جل وعلا يقول قصفا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول ثلاثة أنا قصفهم يوم القيامة ومنهم رجل يتأجرى جيرا فأكل ثمنه فلم فيه مقار قال شيء قال في كتابه الاتفاق واشدهم من انحارف جماعة المسلمين كالخوارف والروافق وأصحاب الأهواء مقصود أرحاب الأهواء أصحاب البداء كل أرحاب الذين قالت لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءوا بما لم يقل به سلف هذه الأمة من اصحاب الاترام على راسهم الخلفاء الاربعه قال وكذلك ظلله المسلمون في الجوع وطمس الحق والمعدلون بالكبائر لان المسلم في فكر من امره وفي عافيه من امره اذا عصى بينه وبين الله اما ان نعلم فان العقوبه تحل به في الدنيا وينال جزاءها يوم القيامه للفضل عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم قال والمعلنون بالكبائر فكل هؤلاء يخاف عليهم ان يكونوا ممن عنوا بهذا الخلق ولهذا نقول ان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد بدلوا بعده للعلماء هذا التاويلات التاويل الاول ان المقصود بهؤلاء المبدلين المقصود به المنافقون والمعتدون فيجوز ان يحشروا فيجوما يشهروا بالورة والتحجيب فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم التسكيمة التي على وجوههم لانهم كانوا ربما يطلقون فوقعت فيهم هذه السمة وهي السمة الورة والتحجيب فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التسكيمة نادى وقيل لا وقيل إن المقصود من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتدى بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عليه في الوضوء بما كان يعرفه في حياته في حياته في الإسلامية. يعني المقصود أن هؤلاء هم المرتدين عندما النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم الإسلام، فلما ما تردو فلا دام لأنه يعرفهم الإسلام لكنهم. تام قد اشتده فهذا ما يأذي الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقضع علمه بذوقه وأنه إذا مات لا يعتم بعد ذلك شيء. ليس كما يقوله غلابا صوفيا لأنه عليه الصلاة والسلام علمه حيا كعلمه ميتا فهو في قبله كأنه كل شيء يصير في أمه هذا ضراط ومذكر من قبله التوجيه الثالث في بلد هذه الطائفة المنعودة عن الحوض قالوا أن بهم اصحاب المعاصي والذنوب الكبائر أبحاؤ المعاطي والذنوب الكبير الذين ماتوا على التوحيد وايضا اصحاب البدع الذين من يقردوا ببدعهم عن الاسلام طبعا هؤلاء قد يبعدون لكن تنالهم السفاحة اما شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم العظماء واما شفاعه الملائكه واما شفاعه المؤمنين او انهم تنالهم رحمه الله جل وعلا كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم شفعت الملائكه وسفع النبيون وسفع المؤمنون ولم يبق الا انا وأنا ارحم الراحمين فيفرد الله جل وعلا من الله وجل قد من النار منها فيفرد منها أن كما ذات فيه, فيه منها أولاً لن يعملوا خيراً فعلى المفرد أن يدفل جهته بأن ينهى ويفتعد بنفسه عن رجل منها وعن وعن المعاصي والاعلام بها فانها موجبه لطرده عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم والحق انه لا يبعد ان يكون هؤلاء المقرضون عن الحوض جمله هؤلاء المذكورين من المنافسين والمرتدين واصحاب الكبائر المعينين بها واصحاب البدع الذين لم يقروا ببدعهم عن الاسلام هذا هو القول الحق في هذه المساله نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن ورد أو يلد حوق عليه الصلاة والسلام نرسل الله أن منه صافة لا أضعه بعدها أبدا فواجه هذا الحديث فواجه هذا الحديث العظيم فيه جواب الخروج الى المقبره فيه جواب القروض إلى المقبرة. بل مشروعية ذلك بل مشروعية ذلك لأنه علم القوات السلام، قارت إلى المقرى وحوظه قارت إلى المقرى دليل على قصة القرور فأنه انهارت قصة لزيارة القبور ولم يضر على المنور وهذا هو المعمارين في حق الرجال مختلف فيه في حق النساء كما ذكرنا الثالث ايضا في فواجه هذا الحديث فيه مشروعيه في التسليم على الموتى المسلمين والدعاء لهم بما في ذلك من حسن التعافي وكرم العهد ودوام الحرمته لأن المسلم له حرمه ميته كما له حرمه الحي فكما ان المسلم الى ارادته وروحته يجب ان تسلم عليه اقول يجب هذا هو قول صحيح لأن يبقى ثلاث واجب وريثه في فكذلك اذا كان حييا ينبغي ان يستمع عليه الى الوطن ومن تواجه ايضا به جوارته تمني والعلماء والصالحين ويستفاد هذا من قوله عليه الصلاه والسلام وجدت اني قد رايت الالوان وفيها ايضا حجه فيه هذا من حجه على جواب استثناء في الشيء فيه حجة على جواب الاستثناء في الشيء الواجب ومنهم بالغ السر انا مؤمن ان شاء الله ان بعض طوائف البدع لا يجيدون الاستثناء في الايمان ويقولون لا لا تقول انا مؤمن ان شاء الله بان هذا شك والشرك لا ينبغي ان يكون في إيمان. نقول هذا الحديث دليل على جواز استثناء في الشيء الواجب وهو الايمان لانه عليه الصلاه والسلام استثنى اللحوظ بالموتى وهو مجيب طبعا فقال وإن ان شاء الله بكم لا يكون ونحن وهو وجميع الناس لا يكون في وكلنا خطيره الى الموت مع استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا دليل على جواب الاثناء الشيخ الواجب ومنه قول أهل القول وأهل السنة فيه السلام أنا مصير إن شاء الله ذكر هذا إمام صداد عليه الامام حمام وآخرة من فوائد هذا الحديث فيه الحرص، فيه الحرب على تمام نقاره عليه الصلاه والسلام والتطمع لذلك بما ان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لقاءكم ايها الاخوه الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى لقاءكم فتمنوا اللقاء اسالوا الله ان نلتقي وأن احبب في جنبه المعالي هو تائب الصالحين والتقين والشهداء وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عسان أن عثمان بن عسان جلس على المقائد فجاء المؤذي فآبنه بصلاة العقل فداعى بماء فتوضأ ثم قال والله يحبثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضا فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه الاخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك اراه يريد هذه الايه واقم الصلاه فرس النهار وزلف من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وحدثني عن مالس قال, قال وحدثني عن مالس عن أسلم عن عطاء يسار عن عبد الله صنابس عن عبد الله صنابس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضى خرجت الخطايا من فيه واذا تنكر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشعاه او اشبال اذنيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظافر يديه فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من في منه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تأطفال رجليس قال ثم كان نشيه إلى المسجد وصلاته نامل الزلان أولادكم أيضا هنسوا أفكتوا أولادكم قال وحدثني عن مالك عن سهيه أبي صالح عن, أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة أو مع كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر خطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشته الماء يدان مع الماء أو مع آخر خطر الماء حتى يخرج نقي من ذنوب هذه الأحديث التي كنا نزمع إلى بلدها فيها ذكر فضيلة له وأنه يترك له عائلة العظيم أولها حديث من شامل من عن أبيه عربة بن الثغير عن كمران وهو ابن اذان كمران ابن أذان وهو مولى هؤلاء المؤمنين حسنان بن حسان عمران هذا كان من سبي عين النمر وهي منطقه في جهه العراق فتحت سنه عشر وعشرين في خلافه عمران بن الخطاب رضي الله عنه وكان حمران هذا من سبي هذه الوقعه فاسترار عثمان بن عبدان رضي الله عنه وكان قارحاً كهيراً حديث مختلف في دوبيت خرج له, له المخارف أدب مخرج واخرج له المتمن بالفحيط والأصحاب الأفسن عن رأى مولى عثمان بن عبدان من أن عثمان بن عبدان جلس على المقاعد والمقصود بالمقاعد ومكان مرتفع كان يجلس اليه او فيه عثمان ليقضي مصالح الناس قيل انه كان عند بابه او حول بابه المقصود انه مكان مرتفع كان يجلس عليه عمر عثمان رضي الله عنه لينظر في الناس قال فجاء المؤذن فاذنه بصلاه العمر خطيئتنا عثمان كان ربما قد بالنظر في احوال الناس في المجتمع ما عندهم في هذه فيقول قد اجتمع في مختلف لا يزالي أن يزالي او لا يبتعد الناس لاجل تأخر الايمان عن الخروج ان الامام ربما لم يركز لاجل مصلحه خاصه اذا كان في المسجد لا ينبغي لمن كان في المسجد ان يناديه او ان يقوم قائد بعين الحال فهذا تحقق في سوء الله وربما بعض المستعجلين جاء اراد أن يقضي صلاته بسرعه ويخرج، ولا يحبه من ياتي بعدها فنقول على الإيمان أن يراعي أوروح الناس وعلى المؤمنين أن يشغلوا أن تتموا حال وجوده في المسجد إما بالذكر وإما بالتلاوة الضعان وهذه الحقيقة خصرة نضمها فينا من أوله هذه خصرة تذم في مساجدنا نحن في الجزائر إذا دخلت المسجد سمعت صلى الله كبيرة كبيره كلام من هنا وهنا كل واحد معطقها والقليل من يمسك مصحفا او يسبح او يقرأ الله جل وعلا وهذا خلاف له وجود في مساجد البلدان الاخرى اينما اذا دخل المسجد لا نسمع الا همس القران او همس التسبيح والذكر يريد علي الكوان ندرب مدربا على هذا الفرق العظيم أن المسلم إذا دخل المفجد لا يتحدث بشيء من ذلك فالعليل ان يجلس يصلي ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي إن كان الوقت روي لو كان الوصف مناسب للخلاة ثم يسبح إن كان لا يجلس شرعات القرآن أو ينفق المصحف ويقرأ له شيئا من القرآن يتطرر به الله جل وعلا ويحفظ ذلك عند وعلا فكان المؤذن اذا يأتي رجما فيؤذئه ب أن الناس قد استفعوا حتى للصول لديهم ثم دعا عثمان رضي الله عنه بماء فتوضا ثم قال والله ذلك حدثاً لهم واكد وأكدى القطن باللام الذي يسميها النحويون الذنب المتشاقة وهي لا متأكد حتى يبين بأنه إنما يفعل هذا حتى يرفع الإذن عن نفسه وهو كثمان العلم فهذا كل ما عاق حكماً شرعياً في دليل ينبغي أن يفجره لآخذك وتبريغه يكون في أخرى ورحب فقال والله يوحبت تفلكم حديثاً لولا النقل آتا ربيلي ويحبين يحبين والصلاة لولا آية من ربيسة لله وليس وكذر رب الإمام المسلم والقعب وهو رواية النواس في المواقع وهي رواية الصواة لولا آية لولا آية حسينة بالله ما أسدتكموه يعني هذا الحديث يعني لما أراد أن يحسنهم بهذا الحديث سأبتما يعني أن يُعجي الإثم على نفسه حتى لا يُقارأ أو حتى لا يُحسِبه حتى لا يُحسِبه الله جل وعلا بأنه كثم العلم فقال وذكر فكة الوضوط وأنه صلى الله عليه وسلم توقع كما سبق بيان ثلاثا ثلاثا ثم قال إثنان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بشرة بشرة لكم هذه بجعة هذه من بجع المثل لذلك يكون أزمة هذه من بداية المثالي لا يجب ان تبقاها هذا المكولة هذا ليس مرين الشرقين لا هذا الناس في وقت واحد وفي مكان واحد طارح. وقلت هذه البشرى قال عثمان بن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما لاجري مسلم ما لاجري يتوضا فيحسن الوضوء كما بينا لابد أن تحسن الوضوء من النيه ثم التسميه ثم غسل اليديه ثم الاستنشاق ثم الاستنقاق ثم غسل الوجه ثلاثا وبعثه الذراعين الى الجرخين وكسر الطاقه ثم غسل الريسين تُحسِن الوضوء بإذباقية وأن ينال الماء كل هذه الأعباء فإلا أسمى المسلم وضعوا بهذه الميزية تشهد وقال الله ما وضع أبواظ الله الله قال شبه الله إلا يموته ورسلكنا واشفتنا محمدنا عمده ورسلكنا الله اتعني من الثوابين واتعني من المتطاهيرين عمد ثم يصلي ركعتين لا يُكتِسُ بِهما يعني حاول ينشأ ولا يستفت إلى شيء ميحاب. ميحاب. فإن من الدنيا يحاول من الشيطان وذكره شيء من الدنيا قعد ذلك الوصول فإن أقر عليه اتفك من جهة الشمال ربية جنة من جهة الشمال ويرفت ثلاثه مشير بقى ينفت يعني يستطيع فقط هذا ينقص ثلاثه فان هذا الشيطان سماه النبي صلى الله عليه وسلم خيس الذب ياتي للتشويش على الناس في صلاتهم كما ذكر ذلك في حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه فقال عثمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه وضوء ثم يصلي الصلاه إلا مقر على ما بينه وبين القراض حتى للظهيرة وجاء في رواه القراض غطرا له ما تقدم من الذكر جاء في نواية ما تقدم منه. ولا في ابا اولاد الشاه في, في يعني بينها بين الروايتين كل منهم يثني على زوجي قال يحيى أرادوا ليد هذه الايه أربع قرابة طائفينها، وهم المفرط والعشيق. وهذه الأربع طائفينها وهي المفرط والعشيق تتناول والظهر والعصر. ثم قال: وذلث من الليل والزلفة والذلث تربع زلفة وهي الطائفة من الليل. وتتناول هذه طائفة صلاحات وهم صلاة النغرس العشاء وقد نتلت هذه الايه الله جل وعلى وعليه فلاسة طرفين نهار وثلثا من الزيت إن الحسناتي ابن السيئة ذلك بقرار الجاهلين نتلت هذه الآية في من قبل معاة جاء هذا الصحيحين جاء هذا إذا هذه المشرى من جميعا ان أن يعتم وان وأن لا يعتم وتيتين في حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا بان المسلم إذا توضأ قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فتمضى خرطت الفقائل من ذي كل خطيئة ارتكبتها في ذيك فهدت في المنظمة ثم قال واذا استنفق لان المقصود القرود ولهذا لم يكن من استنشاق المقصود من هو الاستنفاق حتى يخرج ما في فيه من خبث فقال واذا استنفق خرجت الخطايا من اجله وهو ما من شمه كاشياء محرمه كتحسسه بشم عبر المراه او غير ذلك من المحرمات قال فاذا قتل وجهه خرجت الخطايا من وجهه تارا تخرج من تحت أشجار عينيه هذا يدل على أن المقصود بالتفكير في الوجه انما هو ما ظهرت إليه عينان من الأشياء المحرمة ورقة ثالثة فيما يتعلق بالأشرار في كثير من الناس يقوم بعمل هو الشعر الذي على الجموم وهذا خطا وهذا أخر وينما المقصود بالأشرار هو هذه الجهون أو أثر الجهون التي ينبت عليه ينبت عليه الشخص هو الشخص قال فاذا مثل إليه خارجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أرسال يديه على أنه يطهر مما اكتب بيديه وما اكتبته يديه من أو شيء محرم أو التعرض محرم فإذا خرجت الخطايا براسه حتى تخرج من وهو كل ما ارتكبه من سماح محرم وغير ذلك وهذه اللحظه او هذه الجمله اعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا غسل فإذا راسه فإذا قال فاذا مسح براسه خرجت الخطايا براسه حتى تخرج من جديد دليل على ان لاذنيه مراه ثم قال فإذا رتل الشيء فرجت الخطايا من حتى تخرج من تحت أبطاء المشيء فضعهم فيه أن الوضوء يكفر جميع الخطايا التي تمسكبها هذه الجوارح التي أممها بنفسها أو نفسها وهذا من عظيم نبقي الله عز وجل وكرمه عليهم قل هذه الأحاديث فيها طريقة فيها طريقة الوضوء وأنه سبب في تكثير لكن هذا الحديث ما هي الأحاديث خرجت مخرج العموم ويراد بها الوضوء تبين هذا بي هذه الأحاديث خرجت مخرج العموم ويراد بها الوضوء. والمقصود بالخصوص أن الواجبات ينبغي أن يأتي بهم أن الواجبات ينبغي أن فيها من ولا يقول ان حتى في السيئة الإنسان و أو توقع الأحسن المقصوص وقال ارجو ان يسال الله عز وجل لي ذلك انا اقول لا ليس مستبد او انه ترك الصيام ثم يقول اني اتوضا واحسن الوضوء قدر عليه ما احببت فيه ما اجلي فلعل الله عز وجل ان يسرني نقول لا ذمتك لا تبرح الا بان تاتي بتلك الصلاه او ان تاتي بتلك الزكاه او ان تاتي بذلك الصيام الذي ضيعته وتركه الاول اذا مثل هذا لا يدخل في هذا العموم الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وايضا لا يدخل في هذا العموم حقوق العزه ان اهل العلم اتفقوا واجمعوا على ان صاحب الديك او ان من كانت له حقوق عند لا تدخلها مثل هذه النصوص اعنى الثروات القصر او الوضوء او غير ذلك بينما ينبغي ان يوفي المسلم حق الاخوان حتى ان الشهيد يوفر له جميع ذنوبه الى الدين مع الشهيد مرتبته عند الله جل وعلا عظيمه ينبغي على هذا المثال هل التكفير يعني تذكير الذنوب خاص بفرائض الذنوب أم هو عام بجميع الذنوب ما ترفعت اهل العلم أن المقصود بالذنوب المكفره من خلال الثيام أو من خلال الثلاث إنما هي الطبائر قالوا بالكتابئة من العلم وتمع ذاتها هذا علم جيد هذا علم مهم لأنه يهمنا جميعا ونحن نبتكف الظنوب أسأل الله ليعبو عنا وليفترى لها قلت قال بعضها العلم إن المقصود بتكفير الذنوب هنا تكفير الطبائر ولا تدخلوا الذنوب الكبائر قالوا لان اهل العلم اتفقوا على ان الكبيره لا يكبرها الا التوبه وهذا كلام صحيح لكن رحمه الله جل وعلا وان مثل هذه الاعمال قد تكفر الذنوب الصغيره والكبيره والدليل على هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أرأيت لو ان نهرا بباب أحدكم يتوضأ منه كل يوم خمس مرات هل يفقى من به شيء؟ هذا التكهام التقريب هل يفقى من به شيء؟ أشك والضغط هو الوقت إنسان عن جواب في كل يوم خمس مرات إحتاجه أشك أن هذا الإنسان يتنظر ولا يجب أن نقول بأنه يزال عنه الصغير الاوساخ فرقا اوساخا كبيرا فان هذا باطل ويدل لي ان هذه الاحاديث تتناول الصعائر والكبائر وهذا فضل من الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفض ولم يبشر رجعت يوم ولدته ولم يرد احد من لأن المقصود. من الحد المطلوب تكبير الطغائر من الثلاث لكن ينبغي ان نراعي مساله مهمه حتى نقول بان هذه الافعال عن الصلوات والنضوء تكثر الطغائر الثلاث ما يقوم بنفس هؤلاء هذا المصلي وما يقوم بنفس هذا المتوسط فاذا قام في نفسه الخشوع والتذلل وقفز التقرب الى الله ومناجاه ربه جل وعلا فإن, فان هذه العباده احرى ان تكفر الذنوب الصلاه والكبائر وهذا ليس تعزيما على الله جل وعلا على هذا نقول ان مثل هذه الحديث دلت الكتاب الواضحه على انها سبب لتكفير الذنوب وان الوضوء والصلاه كله مكثر للذنوب بحسبه الله جل وعلا وعبده اكتب اليوم في